عليكم السلام شيخ عبد القادر شعبت الحمد حياك الله شيخنا من معين اخوة من الجزائر من من, من الجزائر من وديات وهران الله يسلم حياك الله عنا بعض الاسئلة تعال. تعال تسمع ياسويخ اصف <تصفيق> شيخ هل يجوز التنازل عن الاصول الدين بدعوة انهم يستردزون بان الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن اصول الدين يوم صلح الحديبيه عن ايش؟ عن تنازل الدين تنازل تنازل عن ايش؟ عن اصول الدين عن أصول الدين. تنازل عن اصول الدين نعم يا... حيث تنازع عن... عن, رمي... رمي... عن عن اصول م... الدين هم هم احد التنازع على اي محل التنازع ندع عن اصول الدين اسمها لي يا شيخ أم... هم يطلق يصل... بصول الهديبية بصول الهديبية نعم مف... مقال ينتصر هنا عينيه موش الدين موش أصول الدين اللي تنزل على النبي لنما يتصر بعد الصلاة قضر نعم يا شيخ موش اللي تنزل عنه نبي فيهو نعم يا شيخ بعد لا الم... لا يا شيخ يا شيخ نحن... نبي القرية يا شيخ شيخنا انت لخلص ثابت احسا يا شيخ بعض المشايخ يدعي تقولي <متصفيق> صالح يا شيخ بعض المشايخ يدعي انت تتكلم من ثابت يقول من ثابت نا <متصفيق> بيقبت حتى ما هزرع نعم شيخنا سنعيد ان شاء الله طيب السلام علي <متصفيق>